وَأَن قُلْنَا أَنزِلْ مُنْزَلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّ من قَصَصْنَا لَكُمْ مِنْ ذِكْرِ مَنْ لَمْ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَشِيَرَهُنَّ أَهْلَكَنِي مُضْطَرُ اللهُ الَّذِي جَعَلَ دَفْكُمُ ولكم فيها منافع ولتذلون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدقوا وتعروا فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون عندما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستنزئون فلما فَلَن يَكُونَ لَهُمْ إِيمَانٌ بَل لَّمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ مَن قَبْلِهِمْ قَدْ خَلَتْ يَرَونَ <تصفيق> هُنالِكَ